والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّر عنهم سيئاتهم ولنجزيهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعداب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بِمَا في صدور العالمين وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الذين آمنوا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 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يتركون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ضارمون فَأَلْجِئَنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَ لَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجا اترسلنا لقانسي أبهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين.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 وأنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن الهيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولأولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيهن بغتة سوء وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لما بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها فأحيى به الأرض من بعد موتها الله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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرْدِ إِذَا هم يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِلَهُ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ